وَلَا ظُلْمًا لَّهُمْ وَلَا مَنْ يَنهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُبْسَطُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا نَسْتَكِنُّ أَذَا مَا الْأَنْعَامُ وَلَا أَمْرُهُمْ فَلَا يُضَيِّعُونَ خَلْقُ الْمَوْتِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا الله دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ <تكتشف> الشيطان ورميا من دون الله فقد خذر قسرانا